السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحنان المنان قديم الإحسان نحمده ونشكره وعلى نعمه التي لا تحصى لا تعق وعلى كثرة عطاياه التي لا تحد ونسأله تعالى كما من علينا بنعمه وإحسانه وإفضاله وكثره عطاه أن يمن علينا بوفرانه ورضاه والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله إلى الخلق أجمعين وجعله رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه البرارة الميامين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فهذا نزل من كثير كنكتة من بحر غزير من مناكب الحبيب الإمام عالم الأعلام خليفة آبائه وأسلافه الكرام الداعي إلى الله نيابة عن جده المصطفى خير الأنام عليه أفضل صلاة وأسكى السلام العالم العامل الناصح الشفيق الفاضل سيدنا وبركاتنا ومن به فخنا ومن به فخنا علوي بن سقاف بن أحمد سقاف رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنته الفردس مأواه مسواه بجوار جده المصطفى وآباه وأعاد علينا وعلى الحاضرين من بركاتهم وأصرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة آمين نسبه الشريف رضي الله عنه علوي بن سقاف بن أحمد بن عبد الله بن علوي بن عبد الله بن احمد بن عبد الرحمن بن احمد الشريف بن عبد الرحمن بن علوي بن احمد بن علوي بن امام العقاف عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى دويلة بن علي بن علوي الغيور بن سيدنا الامام الفكه المقدم محمد بن علي بن محمد صاحب مرباق بن علي خالق اسام بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن سيدنا المهاجر أحمد بن عيسى بن محمد بن علي العريضي بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين ابن الحسين بن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيه الإمام علي بن أبي طالب وابن سيدات نساء العالمين فاطمة بنت سيد المسلمين محمد بن عبد الله الصادق لمن صلى الله عليه وآله وصحبه السلام نسب تحسب العلا بحلاه كلا نجومها الجوزاء حب عد عقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة العسماء ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى سبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن ولد سيدنا المترجم له رضي الله عنه في في مدينة سيون في ثلاثة عشر رمضان سنة ألف ومئة وسبعة وستين ونشأ وتربى في حجر والده الحبيب السقاف وبعد ما ميز شرع في تعلم القرآن حتى ختمه بتجويد وإتقان ثم تلقى فنون العلم عن كثير من علماء عصره من بلدان حضرموت يتول عبدهم وكان شيخ فتحي وألقى إليه جيادة شيخ شيوخ الإسلام مباركة الأنهام القدب الرباني الحبيب العارف بالله سيدنا علي بن محمد الحبش رضي الله عنه وضطا المتار تملى جرى عليه كتبا عديدة في فنون شتى. حتى أذن له في التدريس وكان سيدنا الحبيب علي رضي الله عنه كثير العبادة من صلاة وسيام من تلاوة القرآن وأذكار والصلاة على النبي المختار آناء الليل والنهار وكان رضي الله عنه محافظا على الجمع والجماعات والرواتب ونوافل العبادات، وله من قيام الليل حظ وافر ينادي فيه مولاه وملازما أوراد السلاف ورواتيبهم في الصباح والمساء وكان رضي الله عنه جل أوقاته في تعلم وتعليم وتدريس وتفهيم حتى تخرج على يديه كثير بلغوا ردبة الكضاء والافتاء، وكان يعظم العلماء عموما وشيخه خصوصا رؤوفا للطلبة مساعدا للمحتاج وكان يؤثر الخمول ومجالسة الفقراء والمساكين يبسط معهم وتردت إليهم سلافي العكيدة صوفي المشرب متابعا لأسلاف العلويين متخلقا بأخلاكهم في العبادات والعادة متزييا بزيهم ماشيا على طريقتهم ومضوا على قسل السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أو زعيم وكان ربي الله عنه سخيا كريما لا سيما للضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام والمحتاجين وكان ممن قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة خرج إذ رضي الله عنه من بيته وجماعة قاصدين المسجد لصلاة العيد ولم يكن معه إزار جديد إلا الذي لبسه ووصل إليه الشخص مسكين. وطلب منه إزارا فرجع رضي الله عنه إلى البيت فلبس إزارا داويلا وعطى المسكين الإزار الجديد وكان محسنا إلى الجيران ومكرما للضيفان حتى يفرش لهم الفرس بيده الشريف ثم توجه سيدي إلى جاوة بعد إذن شيخه الحبيب علي بن محمد الحبشي سنة 1306 وكان في صحبته تلك السفرة الحبيب القتب أبو بكر بن محمد أسقاب فنعم الصاحب ونعم الرفيق وفي المثل الرفيق قبل الطريق وكان المترجم له أول من درس العلوم في المدرسة الخيرية بسورة بايا وتخرج بالنفع منها, منها الخلق الكثير من العلماء والأساتذة والمدرسين ثم توطن رضي الله عنه هذه البلدة المباركة فاسروان ونصب نفسه للتدريس بها ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وانتفع به الجم الغفير بل على يده الخلق الكثير حتى امتازت فأسروان على غيرها من بلدان جاوة باستقامة أهلها وحسن أخلاقهم ومحبتهم للخار وأهل الخار من بركة دعوة هذا الحبيب وتليم أهلها, أهلها الله يذيمهم على هذه الحالة الحسنة ويثبتهم عليها ويحفظهم من الابتداع والاعتراض آمين وكان رضي الله عنه ملابسا لسبب من الأسباب لقوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا ورجاء ثواب الساعي على أولاده كالمجاهد في سبيل الله وكان رضي الله عنه مذنشأته على الاستقامة إلى أن دعاه داع مولا فلباه ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه فاندقل إلى رحمة الله في سبعة عشر شعبان سنة 1336 وإذ معه تاريخ السنة مد نشر الدين في باسروان ولبى داعي الله والثاني ولك أجره وعلوه ضيف الله فضجت عليه العباد والبلاد فهرع الناس إلى باسروا من كل الجهاد لحضور الصلاة عليه وتشيع جنازته وأخرت الصلاة والدفن إلى ثمانية عشر شعبان وكان ممن حضر الحبيب المشهار محمد بن أحمد المحضار بل تولى لحده لما بينهما من المحبة الصادقة فإن الحبيب محمد كان يود من الحبيب علوي أيام حياته أن يمكنه من تكبيل يده فيمتنع تواضعا منه له لأن كل منهما يرى الفضل في أخيه فلما كشف الحبيب محمد خد الحبيب علوي ليضعه على الأرض عملا لسنة خاطبه تاي... تاي... تمنينا أيام حياتك تكبيل يدك فامتنع... فامتنعت والآن بانضعها في خدك فهو ليقبله فانحرف الحبيب علوي كالممتنع فحكى للمساعدين في اللحدي فهو ثانيا ليتحقق الكرامة فانحرف الحبيب علوي فخاطبه الحبيب محمد حتى بعد الوفاء ما بغاد حتقبلك رضي الله عنه عن الجميع وعاد علينا من بركاتهم وأصرارهم منور في الدين والدنيا والآخرة ولنختم بدعاء منصوب لسيدنا الإمام الفكير مقدم محمد بن علي نفع الله به منقول عن الحبيب حسن بن إسماعيل ابن الشيخ أبيب بن سالم رضي الله عنه ونفعنا بهم آمين اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخاف إلى الأمان ومن الفكر إلى الغناة ومن الذل إلى العز. إلى ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإكبال ومن السقم إلى السحة ومن سخط إلى الرضاء ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الجهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى سنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتكوى وعلى التكوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المنهي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المخحوب بالنظر إلى وتك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا ذي الجلال والإكرام والمواهب العظام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم متسليم كثير والحمد لله رب العالمين